وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 وَتَمع يَوْمَ ينادِ المُنادِي مَِّ كَ قربَ يَوْمَ يثمععُونَ الصَّيحَةَ بِالحَّ ذَلِكَ يَوْمخروجَ إ نَحْن نحي وَنُميتُ وَإِلَن المَوصذ يَومَ تَ الشََّّّقُ الْ الأأَررضُ عَنْهُ ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يقاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع